لا تعاتب من رحل من كيف نفسه إجعلها خيرة رحيلها لا تعاتب دام غضو وعنك غيب نور الشمس التعامل بالمثل في الحب ما يج لا تذكره وطف النسي أطف النور ونسى بلي خلي صاحبه هو اللي ما هو بصاحب واللي ما يخذ من الأيام درسا يجبر أيام لها تعيد تجاه. اي من حاب بالظلام متخلسه ويصبح قيوف ودقايق حل كادره ويصبح طيوف وبقى حلم كاذب ولا بقى وردات وعد غايب وهمسة القلوب تغيرت صارت مراتب لا تعدل من بحر من كبل Kiitos! Yeah. وكلن يُعامل حسب وضعه وجنسه والمشاعر زيفات من كل جانب عاشق يردد عنا يا رب و أمسه, أمسة مشاق خذ العنا من أحباب حسب وضعه وجنسه والمشاعر زيفات من كل جانب عاشق يردد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 الوق المناسي أخ